الناس يسقون ووجد من دونهم ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نست حتى يصدر الرعاة وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى البنتي هاتي على أن تأذرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني